النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية كيف ما جئتم فإنا قد تهيئنا وجئنا لأمات الحرب لبسنا عن قتال ما وقفنا كل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر شعبان لسنة ألف واربعمائة وتسع وثلاثين للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين أكثر من ثمانين هالك من الجيش النصيري بمواجهات مع جنود الخلافة جنوب دمشق أكثر من مئة هالك ومصاب إثر عمليتين استشهاديتين ضربتا مقر الاستخبارات الأفغانية في مدينة كابل البداية من ولاية دمشق وبفضل الله وحده صد جنود الخلافة هجوما للجيش النصيري على نقاطهم في حي الحجر الأسود وعلى أطراف مخيم اليرموك جنوب دمشق حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت بهلاك 45 مرتدا على الأقل وإصابة عشرات آخرين كما سقط ستة عناصر هلكا إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة في حي الحجر الأسود في حين سقط 14 عنصرا من الجيش النصيري بين هالك ومصاب إثر استهداف تجمع لهم بقذائف الهاون في أطراف مخيم اليرموك فيما هاجم جنود الخلافة مواقع الصحوات المرتدين عند مدخل بلدة يلدى جنوب دمشق في عملية استباقية للسيطرة على مواقعهم التي يسلمونها تباعاً للجيش النصيري حيث دارت اشتباكات عنيفة انتهت بالسيطرة على المشفى الياباني وهلاك وإصابة عدد من المرتدين فيما صد المجاهدون هجوما للجيش النصيري على منطقة الجورة في حي القدم ما أسفر عن هلاك ستة منهم ويعطى بدبابة وعربة بي ام بي على أطراف الحي وصدوا هجوما آخر له على حي التضامن ما أدى إلى هلاك أكثر من ثمانية مرتدين وإصابة آخرين واغتنام أسلحة وذخائر كما هلك خمسة عشر عنصرا من الجيش الصيري في حي الزين إثر استهدافهم بالأسلحة القناصة ولله الحمد وفي ولاية خراسان وبفضل الله وتوفيقه وبعد التخطيط والمتابعة انطلق الاخ الاستشهادي القعقاع الكردي تقبله الله ملتحفا سترته الناسفة نحو مقر الاستخبارات الأفغانية المرتدة في مدينة كابل والمعروف باسم الرئاسة تسعين ليفجر سترته وسط جموع المرتدين فيه حاصدا منهم نحو خمسين عنصرا ما بين قتيل وجريح ليهرع المرتدون من الامن والاعلام وغيرهم الى موقع العملية فباغتهم الاخ الاستشهادي خليل القرشي تقبله الله بسترته الناسفة ليفرق جموعهم ويحيلهم بإذن الله أشلاء متناثرة حيث قتل وأصيب منهم نحو ستين مرتدة من جانب آخر تمكنت إحدى المفارز الأمنية في مدينة جلال أباد من ركن دراجة نارية مفخخة أمام مركز لتسجيل الناخبين ما أسفر عن هلاك وإصابة عشرين من الشرطة المرتدة وعناصر المركز فيما قام جنود الخلافة بنحر جاسوس للحكومة الأفغانية المرتدة في منطقة جبرهار بنانجرهار كما أصيب مختار قرية مانو بنانجرهار إثر استهدافه بعبوة ناسفة ولله الحمد أما في ولاية كركوك، فقد تم تصفية جاسوس يعمل لصالح الحكومة الرافضية بسلاح كاتم للصوت بقرية تويم جنوب الرياض ولله الحمد وفي ولاية نينوى تم تصفية أربعة عناصر من الجيش الرافضي بينهم ضابط بعملية أمنية في قرية السلامية جنوب شرق الموصل اخيرا إلى ولاية شمال بغداد، حيث تم تفجير منزل المرتاد أحمد عبد الرزاق، أحد شيوخ عشائر المشاهدة والداعي للمشاركة في الانتخابات الشركية والداعم لها في منطقة الأزري بالطارمية. ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. أكثر من ثمانين هالكا من الجيش النصيري بمواجهات مع جنود الخلافة جنوب دمشق.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 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نلاقي <تصفيق> الموت تفجير وطننا فازمنا ان نلاقي الموت تفجير وطننا كيف ما جئتم قد تهيئنا وجبنا دماء الحب لبسناع قتال ما وقفنا كل ما عدتم الينا نحن بالاذه نصنع فيكم